لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اي سوره يايت صوره الاخلاص يايت صوره الاخلاص ولله يايت صوره التوحيد ولله يايت صوره المعرفة يتهاني ketika ما جينا هي صورة سوره الاخلاص اي جو سوره التوحيد نايتوا سوره المعرفه لانه معرفه لله سبحانه اما باب العلم عن الله سبحانه وتعالى عن اسمائه ذي كايتوا سيفا يا من المعرفه المعرفه من العلم المعرفه كننا العلم زفنانا معناه لكن الراجع في الفرق بين العلم والمعرفه لان كما اجتمع افترقا وإذا استرق اجتماع كما الإسلام والايمان سما المعرفه علم yang yang ndani العلم peke yake alilm maarifah yang yang ndani lakini zikitaji hapo moja alilm walmaarifah kwa niko ايش الاكمل الاكمل كتدعي لنا معرفه العلم ولا المعرفه العلم اكمل من المعرفه ليش بني طيب الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا بالمعرفه العلم شو كثير كيف الله عليم خبير كذلك اكو الله سبحانه وتعالى انه عارف موجود لذلك ليس اكمل من العلم اذ يتن صفات الله سبحانه وتعالى كامله في الحسن اكمل او احسن شيء العلم بمعنى الله انه سфика علم ايش الفرق بينهما الدقيق في المساله علماء سماه الله سبحانه وتعالى امسى في وانا علم سنه معرفه ليش قالوا لان المعرفه من علم يسبقها جهل المعرفه من علم يسبقها جهل علم مو هو كنب يتغلي وانا عجيج كيشه وكجا وكجوا تقول يعني بعد جهلك ها بعد جهلك اما العلم فلا اما العلم ما سبقه جهل واسماء العلماء هي نقطه لذلك الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم لانه ما سبقه جهل سبحانه وتعالى نعم ما هي سوره مكيه ايه سوره كتبت طيب سبب النزول الصوره سبب نزول الصوره روي مرسلا عن ابي العاليه الرياحي ابو العاليه الرياحي اسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو العاليه الرياحي اكراوي ومتمم صلى الله عليه وسلم. اذا بني حديث يعني مرسل سيو انه تابعي اكو مو انا ولا اكو قوطه لذلك مرسل طيب وَمَا الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَ آلِهَتَهُمْ يعني آلهه المشركين ان يتجه آلهه وعبا يعني كما كيجلي كوالينانيا وااچه وله واولا والكو وانا واعبده سيو فنووا كممبيا وewe wawa ربك ni hasi wataki wawakejele wapinga taib na lile huyo Mola ambaye kwaamba wamwabudu tupatie nasaba yake alianzia wapi akakomea api ndio tujue kwamba yuko kweli au eh taib na wala usitwambie hana maana kila kilichoko hukina chanzo chake tuambie Mola wako na hey, chanzo chake ni nini fa wana wamjionso sala taatona nasaba yake Ibrahim alayhi salatu wassalam na yakaja bi hadhihi sura wa hi sura yakaja kamwambia wajibu hifo eh yene ahad lam yalid lam yulad kuna jana sabakun al-lot wadhih kuna Allah ni la kwamba Allah ni na لم na miliole eh a sasa كما wewe wategemea akili a tegemeo akili yako sasa utwambie m masaili akadiya kama haya mahitaji la akli ani masala tawqifi nafsi ikisema tendo na khalas kuna watu upotea sana kwenye mababu ya iitikadi kwa sababu kila kitu mpaka Hii fikra Yfikra Hii hiyo toka gharb. Kombati kila kitu mpaka unatumia kile yako na wewe una kile yako. Ah mambo ya, ya. ya gharb siyet. Hizo Islam hatuna mambo haya. Sisi tukiambiwa dalili imesema hivi, inge ya kilini, haingia kilini takavokuwa. Sisi tutaithakida tutakubali. Wa wa gairo Allah subhanahu wa ta'ala ana vitendo kadhaa ametuambia kwenye Qur'ani sifa zake. tukubali wazi ukitaka kuangalia akili yako binadamu haikubali akili lakini allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani ametukalifisha sisi tuitakidi baadhi ya mambo yeye mwenyewe ajua akili zetu za kibinadamu hazikubali yajua allah akatukalifisha tukubali kusudi ان امتحان من الله سبحانه واضح غير واضح هيا كما هي يا كوبايا كلي yako yakubani kia kili takukuli akili eh utasema kullu wujudin lahu aslu na hizo kaida yafur'uha alfalasifa almanṭiq kama kullu wujudin lahu aslu kila mtu ambapo nasifika na sifa ya wujud yuko lazima tujue alianzia vipi wanaweza نريك مولاكم موجود لا بد له اصله طيب انسب لنا اصل جيب اصوله تو تو اصول ذاك اللي توكيا وapi هذا مختبر العقل او صفر ادل لكنه وككحتوا هي الله سبحانه وتعالى اسمع ايه كل ليل وسيكه وشوكا mpaka uwengwa duniani huwa ono uwengwa kisha ان بالله سبحانه وتعالى وشك اكلكو yakubali sasatume akili haikubali bila shaka kila binadamu yezikubeba kwa sababu yeye ni khaliqu ni akbar min kulli shay haizi kuja hapa takujaja kia kile yako طبعا lakini ki sharia huja na haingii wa baghair wajh pushuka akaja pa kwenye uingu wa Asa niuliza mimi ni vipi hakuna ni vipi ndi hivyo hivyo ni hivyo hivyo Allah yuko mbali hako mbali kutoka ardhi mpaka mbingo wa kwanza ni miaka kutoka wingu wa pili mpaka wa kwanza mpaka mbingo wa pili ni miaka pili mpaka tatu ni miaka umalize hapo ushike arshi ushikama kwanza kisha arshi kisha Allah uko. limbali sendali ha kike kile msafa mbali bila shaka lakini katika sifa zake nini ya yas'alaka ibadi fanni qarib yemwenye sema uko karibu na hadithi za tuambia hivyo sasa unasema utasema nini ndio tuamenye tu haya kambia hivyo eh ba'idun yoko mbali na yoko karibu na yoko karibu na yoko mbali sifa hizi zaeleweka kwako ah kwa akili kwa hivyo kuna masaa jamaa hayataki yakil hasusan kama masala jamaa tawqifi sifat haya ukitia akili utapotea tu kama alipopotea na ahli falsafa wazi gairobi kwa hivyo mnaswaambia kabisa kwa sababu haya Khalas wala tuna maneno. Oh lakini ambeya la la kuna lakini. ushuka. wa ta'ala. Yuwakasirika? au sio? sifa Allah subhana nazo. Lakini wewe ukienda ukiangalia hasira huyu halafu alafu naye huwa kama hapo shida. Sasa hapo Hapo shida Mwenye ajua yuwakasirika vipi, mwenye ajua yuwacheka vipi, mwenye ajua yuwchukia vipi, mwenye ajua yuwapenda vipi. Lakini si kama wewe unavopenda, si kama wewe unavochukia, si kama wewe unacheka. Hii nukta muhimu lazima tueleane. sura. Katia riwaya kama mbili kuonesha faida ya hii sura ina uzitu Hii sura ni katika sura kubwa ndani ya القران عن انس رضي الله عنه قال اسمع أنس كان رجل من الأنصار يئمهم في مسجد قباء انس اسمع كلكم كنا صحابه موجة واطو مدينه انصار يوصليشه واطو مسجد قباء يئموا اماموا يصليشه وكان كل ما افتتح سوره يقرا بها يقرأ بها لهم في الصلاه مما يقرأ به بقلبه والله وكان الكل هو كل ما افتتح استفتح سوره كيlacta kusoma sura any baada al-fatiha akitaka kusoma ile sura ya pili baada ya fatiha yaqra'u biha lahum والله yuanza kuluh wallah hata yafuraga minham pakamanize kuluh wallah thumma yakra sura ukhrana sasa ndo baadaye asomele sura nyingine mwenyewe imam aliotaka kusoma wakaana sasema wakaana yasna'u dalika fi kulli rak'ah kila rak'ah afanya hicho rakia pili pia kiisema atasoma jamaa sasa waka wakaanza kumuongelesha mbona wafanye hivi mbona wafanye hivi kwa nini kama hawataki watu kama hawataki yani wakampinga fakalamao yani wakampinga kwa nini mambo yaani usitufanyie bye bwana imamu akaenda kwa mtumwa sio wa akhbara nabiyya sallallahu alayhi wasallam akaenda akamwambia akamwambia ya fulani imamu fulani ما يمنعك ان تفعل ما امرك به اصحابك kwini tu basi ufanye manabotaka au mamomo wako ufanye tu yashfia la kuleta yaani ugomvi wenyewe akwambia waache usifanye hivyo usifanye jambo gani limekukataza wewe usiwasikize hao mamomo wako tu ukawata kuanza nakulu allah kila sua mwanzo sawa yani baadaye ya tena kisha kamwambia kwanza kamwambia kisha kamwambia baadae hivyo kamwambia wa mahamalak ka ala luzumi hadi sura fi kulli rakah na niki gani swali eh? kitu gani eh? kila raka wa ilazmi sura kwa kwanza eh? inni tuhibbuha tasena zaid yahapo basi wangu naipenda na nayo سنة سبب ونجي قال فقال ام تمس سلمك مجيب حبك اياها ادخلك الجنه بس هي حبك ياك ويحب اي سوره يتكون سببه حتى يمشي يكتيه بونه غيره انفضل افضل الى شفت بينما ان كانت كاسباب دخول الجنه الاخذ بهذه الصوره الاخذ بهذه الصوره وحب هذه الصوره ان محبه هذه الصوره من اسباب دخول الجنه ketika سبام زكم تشفي بون رواه البخاري تعليقا ايه مسكيل لوكويا طيب انت عاوز تساله ايه سؤال سسى هيفي امام وكان ذا يفني هيفي ها يا احمد تمبينغا او تما وش Tampinga kama ama msahaba ama utamwachia tu. Ah. Kata Kwa nini umpinga? Naam. Akukataza. Sema utamwachia akukataza. Akukataza. Utampinga? Kwa nini? Ah? Amemuliza tu. <tokéa>, masala. Ya ki tokea masala yakaleta kidogo shida lakini ni hivi hii hali ikitokea mwanzo mwanzo na fikamu nzuri ni hivi usiruke kumpini muulize imam ma hamalaka ma hamalaka eh akikwambia hubu sura basi anambia jais maana unkera alik ni jawas ni jawas tazukupi lakini akikwambia ni sunna shida goli takbala ma takbala haa ada kufahamu ni muhimu sio ni masala manake kama ni sunna yake mwenyewe mbona amemwambia limama tafaa ya fulan limama <San> tafal ma yakbiru ko nini unasikizie mama wako ya nini eh soma baada nini saa la sababu لما قال انا احبها قال بس kioni mkweli kwenye penzi lako na inshaallah atakuta pepone eh wade wader wade hakumwambia basi madam alimwambia ana uhibbuha angalia jawab ya mtume nilivyokuja daqiqa mara hakumwambia basi ilzamha alimwambia alizungumzia tila hubb hubuka iyaha ادخلك الجنه حب هذه الصوره نعامم في الصلاه خاص في الصلاة ولا عام في كل ح مكان ها؟ ها ليس من علامة الحب ان ان تقرأ هذه الصوره في الصلاه ليس من علامة الحب واضح غير واضح يعني مجرد قراءه الصوره اندي اسوره ما يدل على حب الصوره حتى تسال موليس بس بس واضح, واضح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا ولا خلفاؤه ما كانوا يفعلون هذا فدل على أنه أقل شيء مباح ما هو قل سنه يعني بعيد لا واضح غير واضح النقطه مهمه نقطه يا بيل حديث وجوني مهم بقى كون قال السياق الحديث هي حديث ساقه ما ما ساقه مساقه مساق يعني هل الحديث جاء لاثبات فضل سوره الاخلاص أم حديث جاء مساق تشريع على انه يشرع قراءته في الصلاه سيا حديثه كوجي لبيان فضل السوره بس ما هو أنه يشرع ان تقرا في كل ركعه هاي كوجي كبينيشا اي حديث لغو الحديث يmekuja fi bayani fadl al-sura kwa hivyo انا استدليو بكيتندو حيتو بكيت حديث تاندو صحيح دليلك صحيح لا اشكال لكن وجه استدلالك غير صحيح واضح وواضح الدليل صحيح ما في اشكال انا ننازع ثابت هذا لكن استدلالك بهذا الحديث على لزوم هذه الصوره هابو كنا اشكال هابو تتكونازي تتكونازي واضح وراح تتكون هسه اللهم ان لم تتعبني مكوي نعم بس نايبندا هيفو هيفو وكما اللي بجيبوا كومبيا لكن في الغالب مين هو في الغالب تقول انا هي سنه ثابت ما امام أم لا مباح ما اقول سنه يقال مباح لانه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به اقل شيء اقر فعله بس سسوا وسببه كيت مندوب مستحب اذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ندب الى كيت شواطوا فاني اكيد لكن هابا kwenye hi masala aqallu shay'in yajuzu, ذلك lilimam, لكن Lakini kama watu hawataiki nyuma haina haja kuwafanyia, kwa mtumaini mwaambia kwa nini usikizi? Mamo mwa au sio? Hadithi ya pili. Waana bi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ashabih. suko moja kawambia ayajizu احدكم او ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله eh kwani hivi leo asem mtu sana mutashindwa nyinyi kusoma thuluth ya qurani usiku mwashindo فما زال يجرب تطبيقيها وكانا اه يتقوى زيت قالوا وكم يجيب وكامبيا ايونا يطيق ذلك يا رسول الله دعني اتحدا ketika sisi nani eh siku moja thuluthul quran amfija eh ashara rajza kwa siku moja man yutiq zalika ya nani ataweza hivo ya rasulullah asimam qiyamul layl bi thuluthul quran eh faqala mtum sala akambia الله الواحد الصمد ثلث القرآن اقصد يا يعني قل هو الله اما نشا يفو تشيندو قسمه قل الله رواه البخاري هو نقول هو الله تعدله ثلث القرآن نعم اكو في قل هو الله تعدل ثلث القران سيوا سنين هنا واحد نذر ان يقرا ثلث القران لان نذره طيبه تا اكن سم قل نذير شمالذا ما جمالي wa mimmin nadhiri thuluthul qur'an na yamkuja yaqul qul wallahu thuluthul qur'an yake mweye halal ishauka mabado yemwembeti kwa na yeye amesema atasoma qur'an ويبوها مبسود ني معنى في قراءه <تصفيق> <تصفيق> طيب ني في علماء سمي ذي قل هو الله قل هو الله تعدل ثلث القران صحيح لكن لا تجزي عن ثلث القران لا تجزي عن طيب لماذا جعل هذه الصوره عدلا لماذا جعل عدلا لثلث القرآن في الأجر في الاجر واضح غير واضح فلهو تعدل قل هو الله أجرها تعديل أجر قراءه ثلث القرآن لكن لا تجزئ عنه يعني اذا نظرث تقسمه جزء 10 نقول نسمي الله نسماه ثلث القرآن واضح غير واضح واذا كنا مساله يا التعديل قلنا مساله اجزاء هل هو مجزء لا لا غير مجزء الذي يقرأ 10 اجزاء ليس كما قرأ سوره قل والله هذا واضح لكن يشاركان في أصل الأجر أصل الأجر مثل قراءه سوره في القرآن. هذا هو ويختلفان في افراد افراد القراءه يختلف بلش اللي قرأ قل هو الله نصف انا لسمع 100 كل حرف 10 اذا في الأفراد يختلفون أما في الأصل الأصل واحد تعديل ثلث القران يعني اصل الاجر واحد أما أفراده غير سواء يختلف كلما قرى أكثر كلما اجر أكثر تميل لنا فهي اشتراك ني كون اصل الاجر الأجر أو أتباع الاجر الأجر اتباع واضح فصابه أجر القران تميل قرأ حرف واحد انا عشرة سي طيب قالوا سمى جزء كامل كامل الاجر كثير لكن الا قل هو الله الله سبحانه وتعالى اقيسوا ما هو الاخلاص يضعف حتى يصير أصل اجره مثل الاجر هذا امبالوا كمان سمى 10 اجزاء لكن يختلف لأن فعل yako yakusuma juz 10 سي ساو نفس الفعل ام تو سمى قل الله في دقيقه ولا من دقيقه اذا حقه ساسا هو مغيره اتصند اجره زغيره لكن اصل واحد الاصل واحد يا لي اجر امالانه وهي بلا شك سوره مهمه نقول ذلك ابن رجب اسمع يستدل به يعني كاي حديث ابي على ان المراد بكونها تعدل ثلث القران اجره وثوابه سو قراءه ني اجر قول الله نعدل يا عشره اجزاء من باب الثواب والاجر يعني أصله هو اصله هو اما كني حقيقه القراءه لا نسمى جزء 10 يا فلان لا نسمى سوره سوره يا يا جزء يا الله يا رايا اي 4 او 5 او سيف طيب كسوا الى كلا كسما اكثر كلا كيجله اكثر نعم <تصفيق> <تصفيق> نمشي قوله تعالى الله سبحانه وتعالى اسمع قل هو الله أحد قل هو الله أحد اسمع الشيخ السعدي رحمه الله أي قل انبيو متو صلى الله عليه وسلم قل اسمعوا امبيه نا يونيو تولتاج قاعده مارانيكي نكويامبيه اكجا قل علماء تفسيره سماه هو النيني مبهي امر عظيمه كما kubwa kama tauhid kama athad kama kadha umur عظيمه skuzote na jequl kwa hiyo Allah amwambia mtume wake qul yani ya Muhammad wa ambi au mushrikun walutaka nasaba ya Allah atweitisha nasaba هو الله أحد قل هو الله احد كيش قالته ضمير الشان هو شوف ضمير الشان هو يعني من باب التعظيم ها هو هو يعني انت تعظم هذا الشخص ها هذا ضمير الشان للتعظيم الله احد قل هو الله أحد قل ايه يا سما شيخ سعد رحمه الله هذا باغي تفسير اي قل قولا جازما به sema maneno tena useme kwa kukata sio kashakashaka uwajibu hao uambie mu'taqidan lahu tena kiwa utakidi kwenye moyo wako arifa bimaana ikia unajua maneno nayo yasema maana yake nini uambie nini huwallahu ahadi ai asema sheikh rahimahu allah qad inhasarat fihi alahadiya upweke umefungika kwake yani hakuna mtu hakuna pweke sipokuwa yeye kila mtu takuta na mahali alipasukia akatoka sio wairero wa lakini allah subhanahu wa taala sio خالق yesi kiumbe bwana ndio خالق atatokaje mahali na yeye ni خالق tutakuwa tuna mungu tena sisi kunishikari idhan wa wa makisia tanasulul bashar wa namkisiana na allah sallallahu alaihi wasallam bila shaka hii inaonesha قد انحصرت فيه الاحديه ule umoja ule upweke umefungika kwake yani hakuna aliyemmoja asipokuwa ni wote wana baba na mama kila mtu bil yeye ni mweke aliyopweka kwa ukamilifu yani yake ndiyo alokamilika kwa ukamilifu wote wana na tangu malaika mpaka binadamu mpaka maji wote مبني على الضعف والعجز لا هاenda viumbe wengine wote si malaika si binadamu si majini hawaendi mpaka iana ya Allah subhanahu wa ta'ala na idhni yake nani atataharaka kwenye hii kaun bila idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna sahih alladhi lahu alasma'ul husna wasifatul kamila al'lya Allah ambaye kwamba alisifika والافعال المقدسه لما تجدو yake matakatifu alladhi la nadhira lahu wala mithla hana mfano wala hana anaifanana naye ana mwanzake wala hana anaifanana naye hizi ndo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na viumbe wengine wote viumbe wote walioundwa na Allah wana sifa ya ujzi na dhafif wala hakuna hata mmoja kwake ukamilifu utamkamilikia hakuna sifukoni Allah subhanahu ataala pai hiyo ndo maana nene kul huwallahu ahad waambie wao mushrikon kwamba allah subhanahu wa taala ni mpweke hana na sababu hana baba hana mama hana watoto kwa hiyo msijisumbue kuuliza yake ha hiyo ni ya bure wala hakuna kusema basi itakuwa alianza vipi alianza vipi hiyo yako eita kumfikiria الله alianza vipi eh kwa ni kila kitu mahsusi tu ndio yale yako telewa kuna vitu vingine ni maghayaba kuna mahala akili ya mwanadamu Allah miumba haitaki sasa sababu taliil atakatasilimu ukifika hapo tuslim taslima kuna kwa dalika allah subhanahu wa ta'ala katakuwa sifa zake zote zote hutapata mfano wake huwezi kupata chukua allah ndio anaposkia kiume alaan sahidi duniani zombe wangapi zungumza sahidi ah kwenye wakati mmoja ama mwingine hakikm tujizungumzie anavotaka na kila mmoja yasma'uhu ويحاسبه haitii akili mtia kilindo taingia haingii kwa hivyo akili hufikia mahali mwamba haivuki basi tu utulie hadao kesho Allah subhanahu ta'ala ataweka umma wote atawahesabu fi na kila mmoja atazungumza naye hati yake nikwakitakuaje lahaba na kila mmoja azumze naye yankika giline utasema kiakili yako lakini ndio hivyo tumeeleana kwa hivyo haya masala wala usifananishe na kiombe chatu. Yeye ndio kitu muhimu uelewe. Hakuna sifa hata moja yake itafanana na yako. Samae ya Allah si samae yako. Mimi فوق سبع سماوات يسمع حتى الحيوان حتى الدابه. Tafuta linganisha vipi? Tena mola wako. Kunishikani ndo walitaka kulinganisha wao wanazozaliwa na na saba zao zilivyo ndivyo Allah alivoanzia usahau hivi ndio ni mbali ila kiasi maa baad alfurq alfurqa ya furq ya hali ya juu tayib angalia افعل لا حق كسمه واحد لا كنتقولوا وزن فاعل لا كسمه قل هو الله واحد لا لا احد قال أحد. لماذا لان الواحد لا يمنع المشاركه تقبل المشاركه لكن لو نسمه احد كلما ورب اناجيها لغه تفهم هو هنا منداني لكن لو كنا واحد يحتمل ان يجي ثاني ولا ما يحتمل يحتمل الثاني يحتمل اذا جوابه 2 متتري واضح نتو ترون غايبا تماما واحد ان شاء الله ترابوني اه 2 صحيح لان كلمه يا واحد ما تمنع غيره لكن نقسمها احد ني كامو ممكتيا ما ال الا هذا خلاص انتهى كي لغه ها ndo mana naye akasema alipokuwa yeye ni mpweke subhanahu wa ta'ala hana mke hana watoto akasema qul huwallahu ahad yani haikubali musharaka wa hana mimbalagat alquran katika balagha ya qur'an na husun tartib alquran twende mbele allahus samad allahus samad akajisifu سيفه يا كwanza yeny ahadia sifa ya ahadia kwamba ni mpweke sifa ya pili hiyo nini ni sifa ya samadia as-samad ni isim na sifa yake nini as-samadia معنى يا كwanza يا نني يا الصمد كلمه الصمد كلغه تدل على الجمع والقوه كلغه كلغه لكن في الاعتقاد في الاعتقاد وفي العقيده يفسروها معنيين الصمد معنى يا كwanza معنى يا كwanza اي كما اللي الشيخ ابا ساج رحمه الله اي المقصود في جميع الحوائج يعني معنى الصبر انه يوله ونمكمليه وقت الحاجه تصمد اليه عند الحاجة عند الضيق عند الشده انت تصمد اليه وامكمليه واملكيه حاجه زك اسمع الشيخ سعد رحم الله يعني ما نحكي اولا ما ياسمعه شيخ اسمع اي المقصود في جميع الحوائج anaokusudia kwa haja zako zote na dhiki zako fa ahlu alalam alulwi was sufl walabi umbe wanaishi ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini wote muftaqiruna ilayata aliftiqar wana muhitaji allah sana الله kiumbe gani anasomhitaji allah takufle mbele allah kikupa apa kwa rehema yake حتى الرحمه يمذزواكو من اثر من اثر رحمه الله دول يمذزواكو نايقوموميا هذا هو واضح طيب وايوه بمعنى اولا نيني الصمد ناي ناني الذي يقصد في جميع الحوائج اناي قصديوه فايوه انبوصيما الله الصمد الله سبحانه يعني حصر الله سبحانه وتعالى ايه ايه بيكيه yake dia anaelekewa wakati nini shida na haja amankaburi ah ha? ukaburi lakini si tukishikwa na shida na haja endaa ha? ah siju haya hawasome hii sura eh na mimi nimewambia hizi sura ni mtasemana sura totototo ndogo ndogo hizi <laughs> lakini wallahi lao utazielewa maana yake yatosha kukumkiungia peponi zato sheehi sura zitakuongoza mpaka utaingia peponi ila fahamu maana hataujab ajab al ajab na as-samad ndio natija ya al-ahad kama yeye ni al-ahad الله mwenyake هذا la ahad hal huwa alladhi yuqsad ilayya inda alhad na wewe unapotoka waenda kwa fulani mahali yamezikwa mtangani au muone valia ukifanya hivi ukitoa machozi umamwendea naye na sura ya kambia allahus samad muone shikali hiyo ndo mane kaitwa sura hii katika majina nawe waitakidi kwamba Allah yeye mwenyewe ni mmoja hana mwanzo vile vile kwenye kumwabudu pia umpekeshe hivyo hivyo vile vile kwenye haja umeshikwa na dharura zako na haja zako yeye yule aliye mmoja huyo huyo ndio fanya nini umuendeo umkimbilie ni hayyul la yamut yule laziku pale uko haye eh mwanadamu ana ajiba eh wallahi mwanadamu akifo ni ashad dhalala wallahi kuliko hayawan kama korani inasema eh balhum adall inhum illa kal'an balhum adall upotevu wanadau meshinda taw haiwa mtu amekufa kurun maiti amezikwa hapa hakusikii hakuoni hajui we umekuja kwake kumwomba hajui kama alafu we una mola ali hai anayekuona anayekujua sasa uko watu wafanya nini anayekuita kwambia ndo kwangu ni nikutekelezee haja zako wa هو huyo wafunga safari tikatika waenda kwa maiti akopale ni akili hi jamaa wallahi siye lakini bid'a bid'a kithinika akili huja mtu akafanya mambo ambao kwamba taafu hu almajaneen wallahi majaneen afany lakini atakuja kufanya yeye lesh lanna walalas taula ala aqli kwishe kithinika utamwona mtu tasarufa zake sasa haya mtoto aitidad hata mtoto allah amuulize mtoto akule mdogo alikwenda madarasa ndio hata ah allah si atakufa na mtoto shaka fitra wa alati fatra alaiha la tabdila li khalq allah fitra lakini ukija kiikuwa hii kwa pale mtu ataona yule mwanadamu aliozikwa pale ana sifa katika sifa za uola ndo maana nkienda pale mahaja zangu nikapeleka kidhani yende Mola hapo ndo maana yake hata kama asemhi hapa الله kafunga kwa al-samad maana ya samad ya pili al-samad maana yake ya pili a al-musmat kwa ta ash-shay' as-salt kito kio as-salt ni kito gani ambao hana hana hana ndani hana mvungu leo nao jofu ndani una hasha na amaa na kireje na kabe na kadha allah subhanahu wa ta'ala na hikma kwamba kwa maana yake kwamba kwamba ni jofu au umeumbwa ni ni dhaif haendi mpaka yako au sie? ثم يقضي tumeliana huku wewe ukiwa ni swal kutatia lakini wewe mwanadamu ni dhaifu umeumbwa ni jeufu kundi huwezi mpaka ule uende na haja ambaye si sasa allah ni as-samad yani hendi haja na udhaifu mpaka itaje حشكلنا ضعيفه mpaka itaje kukidhi haja yake kende akapendi kama binadamu mwanadamu ni hivyo kama huli balaa kama hundi haja bala zaton ziki kwako wa hana dalil ala dhafil insani mpaka allah yu'inuk hata atoe الله yako mpaka allah tusaidia allah akbar eh lakini allah subhanahu wa ta'ala ni يحتاج اكل ولا محتاج دوره مياه ولا كناخذ حاجه la wadih طيب سس هيو معنى الثانيه يعني ya nahi maana ya pili as-samad haikosani na maana ya kwanza ya as-samad ambayo kwamba naladhi yuksad ilei kivipi kwa sababu kwa sababu yule ambaye kwamba viumbe wanamkusudia kwa haja zao la budda anyakuna qawiyan ghaniyan laihitaji ila احد sawa sawa laihitaji la t'aan kwa sababu kihitaji Hah amahitaji mwanzo sasa Allah sahiwa ili dalika yeye ni samad idhan ma yahitaji ende kwa yote kuomba chochote wala hana haja chochote kwa maana ya kwanza na pili zashikana hapo hii na shida kwa sababu yule ambaye hayana sifa hizo anta taqsidu taqsidu bihajat ambao hayahitaji yote sio ukienda ndio yatahitaji manake mtu anaweza kusema toid malaika ni samad si samad malaika ah si ni samad basi mbona atosema ni allah pekee akasama malaika layakuluna yashrabun wazi sasa ilipokuwa sifa ya utakuta kumabadiliko fulani yametokea kwenye aya nayo ni yapo ah kiangalia utaona mabadiliko gani kwenye ile aya mana malaika huito samad as-sayyid inda al ايتو صمد بها ملائكه ايتو صمد ايكo hakuna badilifu kwenye aya iko utakuta ahad hayna al ina wal al ahad taib samad hayako hayako kwa bago rwafi كونم تشو يعني الدنيا دي ما يوصلنا صفه واحد لأن أحد لا تطلق الا على الله سبحانه كلمه احد حتلي قيم من الله واذا مت معadamu احد, أنت أحد. أو أنت واحد واحد اثنين ولا احدهم او ثانيهم وهكذا كلمه احد مختص بالله فلهو الفوق هو حالني هي حكيتو لي تمشغنيكو لكن haja nini weka al lakini ilipokuwa samad usufika allah na usufika na waziombe tukahitaji weka al ili kupambanua kwamba samad hii si samadi ya malaika wala الاختصاصيه يعني الصمد الذي نتكلم خاص خاصا لله سبحانه وتعالى في الصمديه الى اي ngine ya viumbe wazi bye do maana ikaja na asmad kwa al haikuja bila al na haya majina al-ahad na إياك نعبد إلنجنا غن الأحد أحد وهو اسم الله الأحد إنا أكيلش هي آيا إياك نعبد ونقوسما وewe tu tu kuabudu yani al-ahad إياك نستعين يعني, يعني الصمد, الصمد الصمد إذا أردنا إعانه إذا أردنا إعانه لقضاء حوائجنا لقضاء ضيقنا لقضاء عيشنا نصمد إليك wa iyyaka nasta'in ya akilishuna as-samad. Ko hivyo zafanana pia hizo aya na malengo ya surah Al-Fatiha. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala umelea maana kuweka ilmu shafahamu. Eh kuweka ilmu upambanuzi, kupambanua baina samajia ya Allah haifanani na samajia ya malaika. الله نصفك صفيك صفه يا صمد كulingana naye mwenyewe na ukamilifu wake na malaika nanao sifa ya samad kulingana na dhaifu yao ya kama malaika wazi tof ndo maana yake kwa al litamiz kisha akaanza kutaja afrad alwahdaniya yani mimi maani alwahdaniya nikata kamaani ya kuonesha ولم يولد هapo na qarirni أحدية qarir ahadiya wa bayani ahad ahadiya kwa hiyo mimma ani al ahadiya annahu lam yalid wa lam yulad damaana ni katika aujuza kuonesha upweke wake ni kwamba hana mtoto wala hana wazazi Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah na udhaifu wa kwamba ana mtoto maana jeuzaha mtoto leo kiwa wadhaa ni mdhaifu si mdhaifu saidi anaeza mtoto huwa mdhaifu si mdhaifu si utakuja kumhitajia akusaidie umekuwa na haja wewe haja kwa hivyo anaeza huwa siku zote huwa Allah subhanahu wa ta'ala katika upande wote wa hakuna haja dzale يحتاج nini wa ahad lala ma yahtaji ila ahad zaw wahuhtajia dhuria yako wewe hhtajia mwana whtajia wajukuu wa ghairi dhalik lakini allah subhanahu wa ta'ala ni khaliq muhhtajiy yot kwa hivyo hana sifa kwamba huza wala hana sifa kwamba yati alizaliwa tumeeleana ndo maana ولم يولد هو يعني ولا ابيها انا أصول أنا بابا ولا ماما ثم كما قالوا كما انهم يتهموا الفرقه البوال قوله سليزا لم يلد ولم يولد قال لم يلد الفسهم لم يلد هفا كانو شنين اوتوت يعني فروع ولم يولد كانو شنين اصول انا وذاتي اسمع الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسير لم يلد معناها انك اي ليس بفانن هايشي معناها لم يلد شوف فق ال لم يلد معناها كما نين ليس بفان يعني الله حمل ذيكي لا شيء يلد حكون كيتو چوتو تبچو إلا wa huwa fan ispomo كي kibakiya kila licho kidhaa yake endelee maisha usio toba maana ilem yalid maana yake nini haishi maana yake ni ndio hivyo hivyo tu yaani hazai tumeeleana kwa sababu ameeleza aliposema laysa bifani kisha akaeleza hii tafsir ni umum fulani akaeleza kusudia nini akasema li anna hu laysa shay'un yalidu illa wa huwa hakuna kitu chochote kinachodhaa isipokuwa kitakujakiishe kibaki ya dhuria zake ya watoto wale لو اردنا ان نتخذ لهوا لو كما mimi nataka kuoa kuo na mt hata kadana mla dunang nda wamstowchini kwa arufu nda nda hukuku juu mbinguni hukuku ungepata mke huku huku juu سبحان الله واجب saki kile kile unavojua sasa ingine na ule ule mbishi lakini waombe ile lugha kumtia kidaka ili aenze kuzungumza ninyi mwaseme huyu mwana wa Mungu sio maseha maana yake nini a wa laysa bi muhdath yani mimi sija sija sijaumbwa sijaletwa na yote allah hajazushwa na mtu hajaletwa na yote wa laysa bi muhdath lam yakun hakua toka kitambo yeye hajiakuwa fakana kisha ndo akawa eh hana عنده bidaaya ma عنده nihaya hana chanzo alipoanzia wapi hana mwisho utakao kumalizia ndio maana lam yulad a laysa bi muhdathin lam yakun fa kana si kitu ambacho kwamba kilikuwa hakika kisha kaja saye allah hakuzushwa baada kwamba alikuwa hako ndio akija akaletwa a daletwa na nani ndio maana acha walakinahu taala dhikruhu qadimun lam ye ni wa zamani hana mwanzo na ataendelea wala lamiyalid yani hana mwisho hataomaliziki wala yazulu wala yafna wala haondoki ولا hamaliziki sawa ye ndo maana lamiyalid wala mimyulad na aliposema sasa wala mimyulad wala mimyulad wala Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaliwa yulad hapa نعام نعام ينقصى اينا 2 ذو الولاده يشمل الولاده الحسيه والمعنويه ان الله سبحانه وتعالى لم يولد حسا كما يولد الانسان ولم يولد معنويا كما تدعي الفرقه الضاله انتبه لا يشمل لم يلد نفيه أولا. نفي بـ ذي ال. نفيا كان الله سبحانه وتعالى حكذليا كحسي التي ادعاها بعض المشركين وعوام النصارى كما البداي بعض النصارى والمشركون فلان. يعني الله حكذليا يعني ما في بابا و ماما اللي الله كحسي كاونه كما مزال. ما لم يولد معنى معنويا في لمي وله سبحانه وتعالى يعني يا بيلي يشمل الولاده العقلانيه الروحانية حكذليوا كي روحه na ki akili kuna wengine wao tikadi zao kwamba Allah ni ruhu amezaliwa kiroho eh yeye ni akamwasiri na uwongo na yule mwanadamu akapata uwongo kupitia roho ruhani yake astaghfirullah nasara nasara sema hivi wasema anna allah wa بيب ان الجوهر عن بين الالف يعني مunggu baqao الجوهر وهو مثل جوهر تولدت منه الكلمه يعني الله اللي تو كلمه حكسمه تولدت الذا كلمه او تكي مولذا الله الذا كلمه اه كي الذا كي معنى كلمه اللي مشفوق سبحان Asema kilizalikana kilima katawalludil qaul min al kama mtu anavyozaa kilima kizungumza anachokitoa hivyo hivyo naye alifanya hivyo kile kilima halat kikaingia kwa Isa alayhisala sasa sehemu ya Allah ilitoka ikamtoka ilimshopoka ikamuingia hisi naye tapata sifa gani Isa ya uungu au naye ameathiriwa na Mungu takwa Mungu wa pili tumeeleana وما ننه لذلك ونسمه ونستلحه واسمه ونسمه فظاهره عيسى ظاهره yake ناسوت ناسوت يعني من الانسان وباطنه لاهوت يعني اله لذلك وهو مثل مسيح اللاهوت والناسوت الناسوت بسبب ان في الظاهر ني بشر من الانسان اذا ني lakini huyu bwana ndiye ni mwanadamu nini lakini ndani huku ni Mungu ni kwa sababu huku ndani kuna kilio mashallah kilimuingia ile muingia yeye hiyo sifa ya uungu anao ndio akasema yeye ni yani nje mwanadamu na ni nasut nje ni bashar na ni lahut nje ni ila ndani ni ilah taala allah amma yanقولuna 'uluwan kabir' ha ndo maneno yasema hawa aljahala ambao kwamba wamipotoka wamipoteshana wamipotosha kawapoteza sawa kwa hivyo lam yulad imepinga vilada zote wala Allah subhanahu wa ta'ala tumeka kilima cha kufa au msasahao wakiambia mwanamke utakuwa kama mwanamke sikufu yako yani huna sifa yeye unazofanana nayo hakuna sifa baina yako na ako huko huko yako sikufule yako mwanamke mwingine alkufu ina maana yake leo nini alkufu huwa ni kufanana na kicha تماثل بين الشيئين سنكفو لذلك هو فلانا كافات فلانا كلغه هو كسمه ivo بمثل صنعه ukimfanyia mtu vile ulivyo kufanyia ukasema ana kafato mtu amekuchapa kofi memrudishia kufyani ile ile alilipigia memrudishia nalo eh ndo maana ndo maana mukafa ndo maana nini mukafa yani ulipiza vile alivofanyia ndo bin abbas asemala radhiyallahu an kuso lam wa laysa kamith fa huwa kufu wa lam yakul la ukufu ahad Allah memaliza sura na kukanusha kwamba yeye hana mfano hana anaifanana naye hana kufu yake ili kumaliza hujja za wale waliodai wana kwa sababu lau kama anawana ana mwana idha na kufu au sie anao mfano wake wazi tumeliana kama ana mzazi itakuwa naye kufu imafanana na babake au mama وهكذا لذلك الله كما لذا سوره كما ولم يكن له كفو يعني هنا مثيل هنا كفو هنا ممان هنا انا يفانان ناي بسبب اني يعني هو ضعيف يحتاج الى من يعينه ونتاك من يكمساعديه وهي سوره هذه السوره ابطلت كل العقائد الفاسده هي سوره الحمد لله امهجه كبطلشنا كهارب عقيده زته اهل الباطه ذم مقبري ذم فلاسفه ذم نفر ذم يهودي ذم بوذي وغيرها هي سوره يمهوجه كمالزا قل هو الله لو يكاامبيوا تعدل ثلث القران لانها صفات الله التامه في الحسن الف امغسيا يعني هي سوره سبحان جدا sifa za allah subhanahu wa ta'ala kijumla zimefungwa kwenye hii sura kwa sababu haya tu ma fi shay fi uwujudu uwujudu uwujudu yote ni imma inaanafanana naye wazi au vile vile pia ile ujudi ni lazima ina mahali ambapo kwamba itakomea ujudi yote sio chochote ambacho kiko ni ambapo zafanana na mwanzaje na ni lazima ile ujudi itafikia mahali itaishia je ujudi mwingine usiye ndio kila hata kwenye kaida za kia kila ya falatifu anasema hivi eh kwamba kullu wujudin lahu nihaya wa kullu mawjudin lahu sifah taba allah subhanahu wa ta'ala ni mawjud samawjud ni mawjud anazo sifat lakini la tushbih sifata الله سبحانه وتعالى اني موجود لكن وجوده لا نهايه كنيومنا الخلق اما كما وجود واو كنا فيا محل انت غير واضح وهي سوره تمام ان اذهامه كيجيبوا هؤلاء ambao من, من اعتقاد في فاسد كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس ايه نا مجوس المجوس nao واو الخير وانسمى هو الخير هو الأصل لا مويت يزدان وانا يزدان لأن يزدان نسمه ده اصل ديال بابا نايه ده الخير ناي ماجوس على إله الشر فكان سمى هو يزدان تولد منه الشر يي لذ الشر اللي بايت ناني احرمن احرمن ها ده واولى وغير ذلك نمفانا اعتقاد فهو وا ونا تكون كلا اعتقاد ونا سارا ونا mungu atatu eh na mungu angaa tatu hawa naaungua wili yadaan na ahramu na sara na baba na mwana na mtakatifu sijui nani isipokuwa islam qul wallahu ahad ma indama ila al ني شدته الولاله كمفنيك منسان ومبيا اناساره يعبدوا على جهل يعبدون الله على جهل فضلوا انا الله وكوين وكبطه ما انا ما انهو حتى متوتو حكبالي الله الذي ذكلي ما كتوك كاينيا كويس انا سهمي yake و ينداني منغو نده هذا لا يعقل لان في كلام حتى ما احتاج الى دليل مجرد العقد تمجه خلص انتهى تخالف الفطر وتخالف خلقة الإنسان لذلك لا يجوز هذا هذا الكلام واي وهي سوره ابطلت جميع العقائد كبشري عقيده التوحيد ومع الأسف الشديد في اسلامنا هي سوره كما زوادي والله كويس تون اه بدكلي تعيشكي تساوى تسومي تفهمي اه والله في خير عظيم هي سوره نردي ya kuwajibu wengi wapata faisana. Utaweza kuwajibu wote. Yoyota naye kwambia sitoniengi, sijuwi yule pia ana haki, Yule pia ana haki ya kuombwa, Yule pia ana haki ya kuendewa, yule ana haki ya kudhuriwa, yule ana haki ya kufanywa tawassul. Eh, kaza we muulize tu. Allah sema Allahus Samad. Allahu Subhana wa Huwa al-Wali. Allahu Subhana wa Ta'ala. Wala yantahi. Kwa nini naende kwa mwingine? hakli hata mtakie akire mwaambie nini maana hii sura ni mmoja allah ni mmoja yake nini ni mmoja tu kwenye ujood ama ni mmoja pia kwenye twambie ni mmoja wapi atakwambia ni mmoja tu na basi yake ni mmoja tu kwenye ujood alafu wewe waruhusiwa kwenda kwa wengine kuno upeke wake hapa tokwa una faida gani ikiwa hauzai matunda hadi madamu ye ni mweke kwenye mambo yake yote basi lazima ale yeye ni mweke kwenye kumwabudu peke yake subhanahu wa kwa nini waenda kwa wengine kwa hivyo hii sura imemaliza maatakad zote zile fasit ukishika sawa ukashika hizi maana zake sawa ukaipitia ukaipitia kaidhibiti utakuwa na hujja kuwajibu kuburini wingi na watu wingi ambao kwamba wanaatakad fasganasara na nani na wengine wale واضح طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تكوني هפה بعده سوره 2 تطلعكم ماليزيا ان شاء الله في كاو الله تعالى هذه سوره نعم نكتفي بهذا القدر تفضل